فَكَمَا نَقضوا ميثاقهم وكفروا بآيات الله وقتلهم الأنبياء أبي غير حق وقتلهم الأنبياء أبي غير حق وقولهم قلوبنا غُلَف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 وقاولهم ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا في الكتاب لا في شك من ما لهم به